وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَنَجُوا لَنَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا فَعَذَّبَ الشَّدِيدَ إِذَا إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الذي ذَرَأكُمْ فيِي الأرضْضِ وَإلَيْهِ تُحشرون وَهُوَ الذي يُح وَيُميتُ وَلَهُ ختِلَافُ الليْلِ وََّهار فَلا تعَعقِون قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوث لا قد اعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل انها ذا الا انها ذا إلا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 قُل فَإِنَّا نُسْحِرُ وَلَمْ نَكُنْ لَهُ بِسِحْرٍ وَلَا هُدًى بَلْ أَتَيْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ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 قُرْبِ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُذِيقَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ فَأْبَىٰ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ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 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَمَنْ خَفَّتْ مَوازينُهُ فَأُولائِكََّذينَ خَصِرُوا أَن فُسَهُم فَأُلائِكََّذينَ خَصِرُوا أَنْ فُسَهُمْ فِي جَهَنمْ فِي جَهََّ مَ خَالِدُ وهم فيها كالحون ان تَكُن آياتي تُتلى عليكم فكنتم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكننا وكننا قوما ضالين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 يَقولونَ رَبَّنَ آممَ فَغفِ للَنَا وَرحَمنَا وَررحَمنَا وَأَنتَ خَير الراحِمِ فَتَّخَذمُهُ سِخْرًا حتىَ أَن سَوْكُم ذِككرر وَكُتُم مِنهُم تضحكون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 وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا بِسْتُم إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إلها آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ